عين بعان هي الليل هيا العباس هي وراس زينب زينب غين عين هي وراس العباس هي وراس زینب زینب وئن عنبعى هلا هلا قول لللال هيو راس العباس هيو راس زینب زینب وئن عنبعى زینب زینب وراسل بعد الدقة هي وراسل زيانك يا نبوين عين بعين يا نبوين عين قول الليل بعد, بعد بعد بعد هي وراسل عباس هي وراسل عباس يخص بطريق الشعب قصص تاريخ الشعر يرويها الاحساس ام الخضر شو من شق جت الراس ام الخضر شو تقول من شق وي وي يخليك قصص تاريخ الشعر يرويها الاحساس قصص تاريخ يا الله أم الخي درش تقوم من شفقة الراس أم الخي وينه من شفقة الراس سكت وكلام عيون سكت وكلام عيون ما تسمع الناس سكت وكلام عيون ما تسمع الناس والضحى بتشفين بعيونه براس والضحى بتشفين بعيونه <تصفيق> <تصفيق> براس يتلاقون بس عيون يتلاقون بس عيون شي يقولون هيوا راس العباس هي اوعىس العباس جين ذا بوين لانقوعت هي اوعىس العباس هي, هي الشاعر الشاعر السيد عبد الخالق سب الطريق الشعر يرويها الاحساس يرويها الاحساس قصص بطريق الشعر من شوف جات الراس ام الخضر <تصفيق> وكلام عيون تسمع الناس سكتوا كان عالم يعلم ما تسمع الناس والضحى بتشفيه بعيون الابراس والضحى بتشفيه بعيون لا بعد بعد بعيون لا ينبص آه والضحى بعيون لا یخ لازون خش عیون یخ لازون خش عیون چی گولون هی واشل عبا صوتت کویناک وایاک یا واشل عبا راعي العالم بسعد نبكي عليها عندي الحقي لاثنين واكثر بكيها اشتك يا رب الناس مفتوحه ديها اشتك يا رب الناس تتذكّر الأيام تتذكّر بيها ايه ياش تروح انت الروح ياش انت الروح والمجروح منه؟ هي ورأس العبّاس هي ورأس العبّاس بسعين يبتشي عليها راع العالم بسعين يبتشي عليها عند العاقلة اثنيا واختر بشيها عند العاقلة اثنيا واختر بشيها <تصفيق> اوجع اوجع بالدكة اختك يا ابن ومعص مجتوفة ديها اختك يا ابن ومعص تتذكر الايام وتذكر بيها تتذكر الايام وتذكر بيها أوي يا شتر روح وانت الروح يا شتر انت الروح والمجروح هيوا سلعه فدوة لك هيوا سلعه جنه بويا تذكر زمان الرح في ويه ما امشي الا ما امشي الا وياك وايدك بيدي يا اخويا تذكر زمان الرح الناس ويه تذكر زمان شيء الا <اللو> وياك ويدك بيديا ماء شيء الا وياك يدك بيني <مشي> وال <اللو ياك> والعباس <ويدك بيديه> مره قيل ما يدري بي مر <مارة> لا قيل <جيلت عباس> سالتي فتلقات عينك عليا بسالتي فتلقات عينك عليا ضيعنا في المعنى ضيعنا سوي <تصفيق> يا ايدك ايدك إي كده <تصفيق> تذكر زمان الرح الناس وهي فك تذكر زمان الرح الناس وهي <تصفيق> ما امشي الا ويا ايدك بيديا أعد، ما امشي الا <تصفيق> ما امشي الا دي والله مره جيت عباص ما يدري بي مره جيت عباص ما يدري بي بعد قول قول مره جيت عباص ما يدري بي انا بس التفت عينك علي بس التفت لقيت اي بعي عنا كل معنى ضيعنا كل معنى ها هو عيل راس العباس عند حاجه عند لاله صيح يا نضوي معجور معجور يا حبيب اذكر يا نور العين وانت تذكر اذكر وإنتي من يختي يذكر يا, يا, يا نوع العين وانتي تذكرين كنت قعد أبشويات من انتي تبجين حارس أظل ما لما انتي نامين حارس أظل ما قبلت قافز مرعوب لما انت في الزين قبلت قافز مرعوب لما انت في الزين تتمنيه وتغمرين تتمنيه وتغمرين مع ناسين هي واسل عم. وراس يا راس ويا اذكر يا نور العين وانت تذكريني اذكر يا نور العين وانت تذكريني كنت قاعده ابكي من انت تبكي كنت قاعده ابكي وياك من انت <تصفيق> tilami haris aghal mana amma dinawi ba haris haris aghal mana amma dinawi gablich afiz نن تمرين مناسين هي راس العباس هي راس العباس يا زين بتذكرين ليكله يا زياني بتذكرين أنا دوم علي. أنا دوم علي يا زين انا احلى باليك دوم وانت احلى بالي انا احلى باليك دوم وانت احلى يا اختي بتذكرين ليكله يا ya ziana iphdi iphdi iphdi iphdi iphdi iphdi iphdi umaa nhaalbani q Labor אח ilfi Shaq wirine hot heart heart heart heart heart heart heart heart heart heart heart heart heart يا أخو <تصفيق> يا هستشلوم <أخويه> <تصفيق> حالي جوحالي يا أخو يا هستشلوم حالي جوحالي <تصفيق> بالعبرات والآهات بالعبرات والآهات والنظرات اليوم هاس العباس سين أبوين سين أبوين حين بعين سين أبوين حين بعين حي طول الليل هي وراس العباس هي وراس العباس يا أخو يا قوم بساق قاعدة روقي يا أخو يا قوم بساق لا تخترع بالليال خفل أو لا تخترع بالليال خفل أو سيبية يا زيانة بترجع تبوشيها ليه يا زيانة بترجع تبوشيها ليه انظر علي هيحوم خير المينية انظر عليها يحوم خام المنية بعد بعد خلوا أرغلهم انظر عليها يحوم خام المنية ايه لأني دموع يا روح خفلة لوح ليالي دموع خفلة لوح والمفجوح زينب بويه زينب بويه عين بعي زينب بويه عين بعي قول لي هي وراسه العباس هي وراسه العباس اي يا اخويا قوم بسرعة قعدة رقيه ايدك ايدك ارفع يا اخويا قوم بسرعة حجج حجج ايد يا خويا دوم صح جدت رو هي لا تخترح باللي اسف لو سيب لا تخترح باللي اسف لو سيب يا زينا باه رجالك بوسي هالي يا يا زينا باه رجالك بوسي يا انا لا انظر علي هيحوم ترى انظر علي هيحوم ترى الميليه ليال دموع لوح يا ليال دموع لوح والمفجور سي انا بويه بعيد سي انا بويه بعيد قول لي هي باسل عباس هي باسل عباس قالت لي من الخاص يا اماك قالت لي من الخاص تذكر يا من ما جيت من حرقه والبيه تذكر يا من ما جيت من حرقه والبيه ايت جاي لله ما تدري اش قد اذيت جاي ما تدري واش قد اذيت لما اجى السلام احضرتي مني لما ايجا السلاف احضرت بني اتدمعا ساياك صار لما نضرته تدري السيلة بنشقه لما نضرته وين الكافي لوليه ما يحضر اخته وين الكافي لوليه ما يحضر اخته اي نادى يا زيان بقاه لما نسمعته نادى يا زيان ndamma يا matah Ya khuya wa t'adri Jut'o yi mentah Ya khuya wa t'adri Jut'o yi mentah Ilik ilik Ya sa hayr